أعوذ الله الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ا ر ح م ن ا ل ر ح LA、well, uh Oh. Whoa! 「みずみず」 Good day. Because that's t e m AHHHHH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 ف ا س و ع ه ا ل و ا ب ا س ج د و ا ل ل ه و ع ب د و ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أ ف ي ا Evil و إ ل ى ا ل س م ا ل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء Bismillah! اسماء الله الحسنى